يا قلبي ومش راضي عنك يا ريت كان بيدي وانا تبرى منك مخصمك يا قلبي ومش راضي عنك مخصمك يا قلبي اه يا ال... حاصل وتهوى الجمال وتعشق يا قلبي وتبني الأمال وعيشك مازل لو خيال ساقيتني مرارك واتني بنارك ولا حد ديري يشيل همانك ولا حد غيري شین زمانت یری قلبم ایدی بره من بسلم سلاحك لسخر العيون بسلم سلاحك وفوق أي شجون بتحط القراحة وعلق الحديمة بتطيق نخاك ونبك يا شانك یاریت کن بیهی، و نفرم از آن مخ. خفایه و توب عن هواك مدام الحبايب بترطف مفيش حد منهم بيرحم اساك ولا حد وعدك ولا شفت ساعات هو لا حدي واسع تابك وحزنك هو لا حدي وحزنك يا ريو كان بإيدي وأنا أكبر منك مخصمك يا قلبي يا قلبي مخصمك مخصمك يا قلبي خسمت يا قلبي ومش راضي يا كان بيدي منك مخاصمه يا, قلبي ومش راضي يا كان بيدي